وَالْأُنبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحت تِنْهَلُ الْأَنْهَارُ كَانِي فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز حکیم ان الدین عند الله الاسلام وما تلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْد مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَعْضًا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَا لِلَّهِ وَمَن تَبَعًا وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمَنْتُم أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْرُونَ ويكرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط الناس وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اولئك الذين حبطت أعمالهم فِي الدين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 معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترعون.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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ